ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكَزَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ قَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَأَنشَأْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ فأنزلنا من السماء ماءا بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها طواقم كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وطبغ للآكلين فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما تمعنا ذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربطوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الكلك بأعيننا ووحيناه فإذا جاء أمرنا وفارث النور فاتلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فَإِذَا سَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْكُنْتِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّبَ بِأَنزِلِ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرين فَأَرْسَلْنَا بِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إلى مت وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انخرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح الملازمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم متاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتراع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 فذرهم في غمرتهم حتى حين فيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ثَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا قَوْلَ أَمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَفَّفْنَا مَا بِهِم مِّن ضَرٍّ لَّرَجُوا فِي ضَيَاعِهِمْ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه مبلثون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِن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 حتى إلى جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برجخ إلى يوم يبعثون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 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبابي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفار